بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه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 كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاكرا كلا اذا بلغت التراك وقيل من راق وَظَنَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى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 أكتب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى